من يرجي للسعادة شرعة يرقى بها نحو العنى كي يسلم يا صاحبي إن السعادة لن ترى إلا بقرب كتاب رب أحكم لا كاظياء ضيت في غسق الدجا وبه إن اذا رجوت المغنما وحكمات من خالقين أنعم بها من عند ربنا كرما كم ضمت الصفحات من خبر ممن أطاع ومن عصى وتظلما كم ساقت الآيات من تشبقاته لمنازد الأخرى وحسن المغنمى كم ساقت الآيات من تشويقة لمنازد الأخرى وحسن المغنمى يا ساد من في جوفه آه المدى وسعى يطبق ما أحل وحرم هو رحمة هو عبرة وهداية هو للعقول منارة تجل العمى هو رحمة هو عبرة وهداية هو للعقول منارة تجل العمى هذا كتاب الله هذا كتاب الله هذا كتاب الله هذا كتاب الله يا من يبتغي درب الجنان فحث سيرا تنعوى هذا كتاب الله يا من يبتغي درب الجنان